حيث بحرز بسبلي شريف سيف قاطع بسم الله الرحبان الرحيم اللهم إني أسألك بحق باء اسمك المعينة الموصلة إلى أعظم مقصود وإيجاد كل مقصود وبنقطتها التالة على معنى الأسرار سر الصمدانية والذات القديمة الفردانية وبجبتها لأحبابها وتصريفها الكلية والجزئية وبسينها بسر بديعة التصريف سر الربوبية المنزهة عن المكانية والزمانية المنفردة بتفرج الكروبي والخطوب الدنيوية والأخرى، وميمها محيٌ ومميتٌ به سائر البرية. ليس لها قبلية ولا بعدية تنزهت عن الكيفية بتصليفها ومعانيها المحمدية وبألف الوصل الذي قمت به الكائنات. فهو حرف مبني تصرفه على سائر الحروف الترابية والمائية والنارية والهوائية مضمر تصريفه كالشمس البهية قسمت منه قهرا حرف مبني بتصريف نفذ في تصريفك في كل معدوم فأوجدته في كل موجود فأقهرته بحق صفاتك القهرية اقهر أعدانا وعداك وبالأمن الله المنزهة عن الشريك والطد فيها المعبودة بحق القائمة على كل نفس بما كسبت العاملة بما في السرائر والضمائر أهبنا مهبةً من مهبائها وافتح لنا بعلمها وحققنا بسر سرائرها النافبة وصرفنا في الكائنات كما تعب وتروى بها بويتها القائمة بذاتها المستحقة الجميع المحامد وَسَمْتُ بِهِ فِي عِزِّ تَوْحِيدِهَا وَأَنْزَلْتَ الْكُتُبَ الْقَدِيمَةَ شَاهِدَةً بِوَحْدَانِيَّتِهَا وَشَهِدُوا وَصَدَقُوا أَهْلَ سَعَادَتِهَا فَاسْتَوْرَقَهُ بِالسِّرِّ لَطَائِفِهَا التَّقِيْقَةِ أَهْلُ مُشَاهَدَتِهَا فَبِالسِّرِّ الرَّحْمَنِ معطي جلائل النعم وراحم الشيخ الهرم والطفل الصغير والجنين رحمن الدنيا والآخرة معطف القلوب وزيادة بنائه تلت على شرفه وانفراده به وبسر الرحيم ورقة الرحمة معطي جلائلا عامي وتقايقها ومشوق القلوب بعضها على بعض جاذبها يتعطف إلى طيف روحي اسمك الرحيم فهما اسمان كريمان منزهان فيهما شفاء وبركة لكل مؤمن سائل في الكثير والقليل من مصالح الدنيا ودار التحويل فيسرها في القدم وبحق خروج أربعة أنهار من حروفها الأربعة وبهيمتها وبقوة سلطانها على العالم العلوي والشفرة وَبِهَا ومن زنها ولوحها وقلمها والعرش والكرسي وجمرينا وبينهما محمد المبعوث بكل أن تخفني أمامي وخلفي ويمنا ويسرا وفوقا تحتي وأولادي مالي وصحابتي وبسِرَ أَمْيَاءَكَ مَأوُلِيَاءَكَ النَّاطقِ نَبِيَّاً وَبِجِبْرِيلَ وَمِكَائِلَ وَيِسْرَافِيلَ وَعَزْرَائِلَ وَكُلَّ مَلِكٍ فِي السَّمَايِ وَالْأَرْضِ وَبِحَقِّ أَهْلِ تَوْحِيدِكَ إِلَّا دُنْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إلى يوم الحشر أن تعطيني رزقاً حلالا أستعين به وسرورا دائما إلى الأبد وعلم النافع يوصلني إليك ولا تكلني بسرها إلى حد وأجعل لي من كل الهموم مخرجا وصرفني كيف شئتَ ولا تكلني إلى والدٍ ولا ولدَ وخذ بيدي حاجتي ليك وعدج لي بها بحق بطن زهج واعيهه يا حي يا هن يا أنت يا مهيمن يا خالق يا بارئ أنته وبحق بدوح وبقسمي عليك بمحمد مؤيد بالنصر والفتوح صلى الله عليه وسلم أن تسخر للخلق على اختلاف ألوانهم وادفع عني ما يريدونه من مكرهم خداعهم وبحق طهور بدعق محببه سورة محببة فاطيس سقاطي من أحون قاف أدم حمهاء أمين قسما عليك بهذا الأسماء العظام وملوكها عبيدك الكرام أن تلطفا وتحفظني من دوارق الليل والنهار ومن المردتي والمتكبرين والظلمتي والجبارين بعقك فيا عين صاد وطاها وطوسين وياسين وصاد وحامين وحاميهم عين سيقاف وبتصريفهم يقهر لي خلقك أجمعين وسخر لي جميع الناس والجن والمخلوقات علي كل حد بحق فضل بسم الله الرحمن الرحيم وَنَوِّرْ بَصَائِرِي يَا مَنْ نَوَّرَ قُلُوبَ الْعَارِفِينَ بِحَقِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ وَمَا فِيهَا مِنْ إِسْمِكَ الْعَظِيمِ وَاشْهُرُ ذِكْرِي فِي كُلِّ خَيْرٍ يَا مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرِّينَ وَاغْفِرِ اللَّهُمَّ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أدد تعاقب الأيام والسنين والحمد لله رب العالمين